أو الله إن الشيطان رجيم، الله الرحمن الرحيم. I <laughs> يا اللي Dad. Yeah. How about the خارج عذاب یا رفت یا خوری وَحَنَنَنَا مِنْ دُونِ Once alone Once alone! Wa ko om se vol e ma se min أخذت من دونه مصيبا فأرتناه بيناه وقفنا فتمت سواليا وشعر سوهيا في الله البينات رتّل علينا المقرئ الشيخ محمد رفعات ما تيسر من سورة مريم.